يا أيها الذين آمنوا اتشقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كنا أخواني كرام في آخر شورة إصاد عند قبيل سبحانه قال ربك بالمنار الجميل إن جاءتوا في الأرض خليفة يقول حسن خالق مجهرة من خير قال ربنا للملاحظة ان خالق مجهرة من خير فاذا سمجوا ونفقوا فيهم من روحي فقروا لهم سائدين فسدوث الملائكه كلهم يحفرون إلا أميس السكبر وكاهم مكابلين قال يا أميس ما نعك ألاك مدأ لبطن إلا ما من عدم السجن ما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العليل قال انا خير منه خلقت من النار وخلقته من قال فقل منها فانك رجيم وان عليك اختيح الى في الدين قال قل انظرني ولايت اللاكون قال فانك انت من قال فبما اردت ان قال بعزتك لاقوينهم اجمعين لاعزائك اللهم صل وسلم قال قد حصى قال ارحم الراحمين لعل انا جعلنا منك ومنك لعزتك اجمعين ثم اسالك بعلمك نعم ربنا سبحانه يشعرنا بهذه النعمة العظيمه التي أنعم بها عليه وهذه النعمة كانت كافية لان نقبل على شكر الله سبحانه وتعالى وعبادته وطاعته، حيث رفع قبرنا وأعلم سبحانه للملأ الأعلى ميلادنا ميلاد هذا في حفل الدائمين في رحاب الملائكه هذه والله كافيه لان ربنا العظيم هل شكرنا بل كفرنا هل قطعنا بل عصينا هل سمعنا منهاجه واستسلمنا ونقبنا لشرعه بل كفرنا بشرعه ورمحنا به واحنا بينه بل بين لنا من عدونا ونحن الان في حرب ضوئيه بين لنا من هو هذا العدو الذي ما زال منه خلق الله في ونحن في صراع مع هذا العدو طردنا من افضل مكان ونحن أبينا الا ان نكون من اسلاك وان ننقاد لاوحده ونعلن أن الحرب على من كرمنا وشرفنا وأعلى قدرنا في شخص أبينا القول والحرب ما زالت علينا الحرب على أشدنا الآن الصراع قادم وربنا يحكي لنا في كتاب الخلود هذه لكل السفينه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوا الغائب وليتغيروا في الحاره قال سبحانه في هذا السياق اذ قال ربك للملائكه اذكر يا نبينا إذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين الاخرى قالت اني جاء في الارض خلقه حسبنا قلنا هذا خليقه اما انه خلق من قبله او يخلق بعضه ببعض وافضل تفسير هو غرر جعلناكم خلائق القدر خلاق اي يخلق بعضه في بعضه انت تخلقه ابدا وامك تطب وهذا الجيل يخلو جيل الذي لا تقوم الساعة فالله كتب الخلود لهذا الانسان في نوع <تصفيق> خلق الطعام والشراب في جسمه في راس المال وشرع من الزواج هي القانون الى ان ياتي الله احمد في العالم فمع الاسف بعض الكتاب يقول فيقول ان هذا الانسان خليفه الله ويقول رحمه الله هذه آتية من عقيدة الحدود والإسحادة الهيئة لله وأول من قال هو المعرب من كده المعرب الحسن فالإنسان ليس خليفة الله، الله عليه وسلم حتى ما حتى يخلق من يجين نحن ولذلك في دعاء الصبر وحج الأجور وأنت الخليفة في الان وأنت الخليفة في الأهل <تصفيق> انت الصاحب في السفر الله بفوصاته واسمائه الصاحب انت الصاحب في السفر في سبحانه الله شهيد الله لقيم نحن امام الله نخطو يا مله العجينه وهو أقرب اليه من حمله العيد <تصفيق> وما تكون في شان وما زادوا منه من القران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شروجا اذا هل نحب الله سنقلبه نحن كلينتون خليفه الله نطنياه خليفه الله ما نستحيل يريد لو قالوا الانبياء والمرسلون والمؤمنون الصالحون هم خلفه لكنه لكن لا قال إنسان خليفه الله في ابه انت اذا خلفت انسانا سيئا فساءت ان احسن امريكا خليفه الله الغرب الكافر والشيوعيه المنحده خليفه الله سب اللهم نعود له الله يقول من يفسد من يفسد يخرج ويجعل خليفة لو من سحبه <تصفيق> إذن خليفة يخرج بعضه بعضه وأحسن تفسير لما قلنا وقد ألقى بعض المثال في هذا الموضوع. رضا وقد ما ما رح سهل رسالة بعض الأصوات، ها؟ الذي ما إيش رئيس هذه الرساله ها؟ هذه رسالة موجدة. تقرأوها إن شاء الله سنتعلم جل خلاص. لكن تعرفه؟ ها؟ غلط أن قال الإنسان خليفة الله. إنها الطعن. هذه طعنات. أو البداية إيش؟ التفاصيل. عندها انت الشيخ لذا الشيخ لم يتفقد صداعه ها ومع وقد في تاشير وقد حكى ان كبير قد حكى هذا القرد التغيير الضروري وقال سواه ناخذ خليقه اي ناخذ طارق عشان نستفيد يعني وانا كنت احسن ما فكرنا هذه الرساله ما نسيت اسمها نبدا اجتماع اذا يقول هذا الانسان خالق قال ربك كل اني خالق بشرا من طين البشر من في الصوره البشرة وقد بقره في ديور اه يحتاج الآن يلبس ثياب دي بها إني خالق من بشران مين؟ مال الطير. <تصفيق> هو ذي. فيقول إحنا مخلوق مين؟ مال في مكان من ماء إنه. فنحن مخلوقون من الطير. من المازح. ممكن لا يجي أحد يسألنا. نسي. الحين ما يطول يعني يصير الرائع. هذا الطين خلق الله منه هذا الانسان فصار مكرما مشرفا وعظما على ربه فانت اخي الكريم مقلوب من الطين من هذه الارض وكل الكائنات الحيه موجوده على الارض من طين والدليل على ذلك اننا نصير ونقول الى الطين بماذا تكرم و تفعل هي امنا منها نرفع ومنها ماتوا ومشوا نمتص خياتها هي كلها ولا نخرج منها ابدا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نروجكم ساره البقاء ما في قبر ونقرونيك ونجيب ما في ولو قالوا انهم تعوذوا البر قولوا القمر ما فيه. لا. جعان جعان في الا منها اجعلنا الارض ستاسه ضمه لكم الأحياء على ظهريك والبوط في بطنها أحياء هو أمض جعلنا الأرض كيف تنضمزاً أحياء هو أمض نعم منطيب بماذا صفع الإنسان البقرة منطيب والكلب منطيب والخنزير منطيب الكم منطيب والحشرات منطيب كلب بماذا صفع هذا الإنسان عن الحيوانات وعن الحشرات وعن اصله هو فيه بماذا تصدع لقوله سبحانه سويتم ونفقتم فيه من روحي بهذا لما حمل هذا الشيء العلو من روح الله معنى هذه البطاقه هي بطاقه الخلق من روح نفقت فيه من روحي في تلك الروح خصصها الله وخلق كل شيء الارض كانت العلويه والسلويه كلها في خلقه ولكن هذه الروح بهذه الإضافة اضافه التخصيص واضافه التكريم والتشريد كانت خاصه بهذه الخلقه ولد ادم قال خلقت ادم بيدي خلق ادم بيده وكتب التوراه بيده هذه هي جدي هيدي اضافة باب التكليف الجدي اذا زائد على اشياء اخرى قد تكون خطب بواسطة بواسطة الملائكه يوم القيامه او اذا دخلت في امور الخلق اما هذا خصص والتخصيص تخصيص 62 اذا تشريف لهذا له اختص الله به فخلق قلنا هذا الإنسان كفاء بالعليم العلوميين وهذه الروح سبحان الله جعل الله يسلم الزوجة طين وروح طين أرضي وروح علوم فالطين يتغذى من أصله من الأرض والروح يتغذى من اصله لقد تم الجسم؟ من الممكن ان تكون مسؤوليه لقد تكون مسؤوليه لقد تكون مسؤوليه لقد تكون من لقد تكون مسؤوليه لقد تكون مسؤوليه لقد تكون مسؤوليه لقد تكون مسؤوليه لقد تكون مسؤوليه لقد تكون مسؤوليه لقد من مسؤوليه لقد من مسؤوليه اذا جاعت وضمت وقصرت وقابلت ما تجد الاعمى الا بالمصطلح تتغذى بالاوامر تتغذى بالنواد تتغذى بالاخبار الرزاليه بالاقدار الالهيه بعباده خالقها بالركون الى مصطلحها مثلما تتغذى واذا وضع معده التغذيه لها هو ردك لانها تحتاج الا بذكر الله تطمئن القلوب ما هو الشكل الشعوبى لا ذات الكبر نوحا عيويه المقذوف به فيه في القلب اذا انت ساخرت من هذا المصدر ولو تقدمت وتحضرت وصاعة سمعة التوبيوتير والطائرات والصواريخ وصائبة إلى القمر وإلى المريخ وإلى وإلى ساعة وضعها ليش؟ بثاني للجوحة لأنها الجوحة ولذلك نرى أدوى المزاقدين والمزاحدين مثل ما يكون الاسويد حتى الدخل الأرضي لا في أغنانهم وكذلك كذلك عن يابان وأكثر أرقام سحاراً في, في اليابان والاسويد لماذا يجوع الروح الروح جائع ما وجدت الراحه ما وجدت الطمانينه ما وجدت السكينة أي تجدها؟ اين جداها اين بالردود الى صالحها بالترنيع من مائدتي ومنهاج ربها من دون سترى كذلك ولو كان خارج من فضلك ما عنده شيء تجده راح نسبه ما إن القرآن الله سعيد حياة كبيرة حلوه جميلة ما شاء الله لكن ما في ما في الله ما في طاعه الله ما في ذكر الله ما في العمل في الله وخلاص إيش يكون الخسارة والدمار والخراب حتى الحضاره ما فيها حبادث سين مرة ما تفعل سر وبنى عن الانسان وفعلا هل انا الحضاره مرتاحون مطمئنون حيث حلو والله لا اعرف ابدا لا نجد الراحه في الرسول الى الله فروا الى الله ما ربنا العزه يقول نعم بهذه الروح كيف اقول هذه الروح هي السبب في أن الله سبحانه وتعالى جعل الكون كله يخضبه يخضب لا الروح وإذا سلت هذه الروح أشعر فيه. ماذا نفعل يأتي بذلك؟ حبيبه جرة عينك تبعب الطرق ليه دي الروح الروحية المهم هو ما هو أقسام الله الحامل اللي احسن احسن <تصفيق> اعتني احسن احسن احسن احسن احسن احسن احسن احسن احسن احسن احسن احسن والله مصرف عليه الملايين والملايين احسن احسن احسن احسن احسن احسن كل شيء بتروح تيجي شفاء الجسم والهجر لما عازي بالمنكر بالفساد بالسفاهه العظيمه الوز الولد مدخن الولد شكير الولد عربي الولد ملحد الولد فاشل كانوا لا يوجد احد يقول لي والله الولد طيب ما شاء الله ما شاء الله نعم نعمل طيب ما شاء الله كبير الشيء والفس ما شاء الله وكثاله رحيم نصمم قال الله هذا لك لك لا لك نقصر يومي فقط صلحة والمجنة ما شاء الله ما ان لله ونا لله قل الطيئة وصلاة والدمار في عجل. ما بدي انت حكومت. يخسر الإنسان المال يخسر الوظيفة يخسر الدعم يخسر كل شيء. يخضر يخضر ونده ونرزه فيها دارة الولد فيه دار خسرت نفس الدين سبع من من أهل الشباب أشبه قل إن الخاسرين. الذين رفضه أنفسه هو أهلية، طلبي. ألا، ألا، ألا، ألا، امسكوه، ألا، شحنه، نبهه، ألا، يجب أن تقول نيه، ذلك هو الإسلام. أقول من أجل هذا وهذه الروح جعل الله الكون في خدمتك أيضاً. هذه الروايه احتمي بها يا اخي الفرن السدري الليل والنهار في خدمتي. الرياح في خدمتك البحار في خدمتك الشمس في خدمتك القمر في خدمتك الاشجار في خدمتك الحيوانات في خدمتك العالم العلوي والسدري في خدمتك مخلوقك هذا البناء وهذا ال... الهيكل العظيم كله لك أضطرنا إليها. ليش؟ لأجلها. ونحن اعتنينا بكل شيء إلا بهذا. يقول عن الله الرحمن الرحيم". فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، لكم، وصخر لكم، الكل كنجد يبحث عن حجر، لكم. الانهار, الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمرات ذاهبين وسخر لكم الليله لكم لكم لكم لكم لكم لكم لكم لكم لكم لكم لكم والدليل اذا الروح هذه الحجاره اليوم لان الأيام هي هي زو الورقه تسالني تسالني شيء تسالني تسالني ها؟ تسالني تسالني تسالني تسالني تسالني تسالني تسالني تسالني تسالني تسالني تسالني تسالني تسالني ما جعله الله في خدمتنا جعلناه معدودا بدل ان نعبد من شرفنا ومن كرمنا ومن اعلى قدرنا وجعل الحبل العظيم لنا في الرحاب الملكوتي ذو التكريم وبين لنا عدونا وبين لنا منهاج مساحتتنا واعطنا كل شيء وجعل الكون والعالم العلم يستسلح في خدمتنا بدل ان نعبد وان نشكر على ذلك اجعلنا كفرنا فيه وقطعنا عنه وعصيناه ورمينا بكتابه وبنهايه وما انا زهريه حتى لا نراه هل جزاء الاحسان الا لسانه تحكي من احسن الى من احسن الى بس في دي في, في ساعه وفي ذلك خير كيف يساعده عبدنا ماذا من جعل الله في خدمتنا هذا الخادم جعلناه سيدنا جعلناه معبودا من عبد الشيطان تحكي اذا الشيطان يا بني آدم لا يا بني آدم أن لا تعمل الشيطان انه لكم عدون عمين وأنعبدوني وآبينا إلا ألدت الشيطان ليه نفسك إلا الرحمن وعبادت الشيطان أما لا هذا لا هذا الذي يعبدها هواه يعبد الشيطان، يعبد المال <تكلم> سعيد عبد يعبد الشيطان، الذي ي يعبد النساء يعبد الشيطان، الذي يعبد الخمر يعبد الشيطان، الذي يعبد مركز يعبد الشيطان، الذي يعبد الرئيس يعبد الشيطان، الذي يعبد التواليت يعبد الشيطان، الذي يعبد سبحان الله فالأعوذ من كثيره كثير وكثير جدا. الجامع له حسبه من الذي دعا إلى عبادتها، من الذي جرى لفادي لطاعتها، تمام. اذن هذه الكائنات التي يسرق الله وسخرها لنا و... يعني تخدمنا نحن جعلناها ايش عبدنا الأولياء عبدنا الم... الانبياء عبدنا الملائكه عبدنا سبحان الله هذا شيء لا يستحيل نزلنا بعض الحق وقد بينوا طعم الطريق وقد بينوا طعم الطريق وقد بينوا الغايه والسعاده ما شاء الله ما شاء الله ليه ليه لهذا يقول الله هنا قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من فيه فاذا سويت واتممت في القصر واتممت في القصر ف... ونفختم فيه من روحي فقعوا له حَامِلًا قباره حاملا لهاته الظلم وجوه سجودي ساجدي فاذا سويته ونفختم فيه من روحي فقعوا له سجدي سجودي تكريم الله لا سجود عباده, عبادة وتعظيم لله بل سجود تكريم امتثاله له اذا عباده لمن الله فانت اذا سلمت على قول السلام عليكم ليه لان الله قد يلاحم ميسو لتحيه فحيوا لاعدائها او ركوها فقلت السلام عليكم له تريد بهذا تكريم شيء بهذا لا ولا ولكن ايه؟ عبادة لله لأن فيه امتثال لأن فيه امتثال لأمر الله فهي عبادة لله كذا كذا فإذا أمرت بأن أم تطيع والديك في مسألة طعام وأطعت والديك تطيع عند والديك تشرف له ولا لا تشرف وتكره وفيها في طيها أثينا ليه؟ لله تعالى لانك انسى امر الله وفي الامتثال عباد الله لكن هذا السجود سجود التحيه والتكريم خاص بمن قبلنا اما في شريعتنا هذه الامه التي كرمها الله وشرفها واعلى قدرها اعطاها افضل من وأنزل عليها أفضل الكتاب وجعلها خير امه اخرجت للناس من تشريف الله لها قد خص سجودها سجودها في العالم ما جعلها سي بعضها لبعض ولو في الدنيا ترى فالسجود لمن لله لله يا ايها الذين امنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا كن شئنا كن رب ربنا ربنا الاولى والثانيه والثالثه له واحد للذي رباكم رب اجسامكم ورب ارباحكم وهو ربكم من اختار تربيه ما التربيه به خوف أترض من زوال الوجود فيك كله على فكرة ولا مثلا ولا من مجنوزي تجمع لا فالعبد المهم سبحانك هذا إذا السجود سجود الملاذة كان لأجل هذه النقطة الأولى ربي ونفخ فيه من الروح فقعوا يرقو خدي تكريم لله تعالى ثم قال بالبرهان سجله اليدوتك اللهم فاشهد ان الملائكه بدون صور لو كان ده هذا الحال لا كان هذا الملائكه لو كان الملائكه ليه للاستراق او للجنس ما أثبتنا أكدها سجد الملائكة كلهم ملائكة السماوات وملائكة الأرض كلهم ما بقي عن كلهم فقط بلقان أجمعون وشكد هذا الأستعوان أبسوء إذا كلها المورثين أجمعوا ما بقي من ذلك كيف تذهب السجون هي مثل الملائكه نحن هذا المجرد ولا نترك بكذا هذا الشيء لان حقيقة الملائكه ما لأن ندري لانها من عالم الارواح وعالم الارواح من الذي يعلم هذا العالم الله ويسألونك عن الروح والروح ذاك الروح كون الروح أوه. من اهل الروح هذا عالم روحي ما ندري نوم متشابه. علينا أن نؤمن لأنه, لأنه هناك ملائكة وهناك سجود كيف الملائكه وكيف هكذا للسجود الله رحل فسجد الملائكه كلهم منهم ما الملائكة؟ الله يخبر بالقرآن أنهم لا يعصون الله عنهم نحفظون نحفظون لا يسلقونهم بالقول وهم بأمره يعملون. يعلمون ما في وما يخفون وليس إلا رجوا من خشيتم يشوا هو من يقول منهم ان النهر لهم من دوننا فذلك ديننا نبي وهل يتوقع منهم ان احد منهم يقول الا اله لا يتوقع لا في وسبحان الله لا يعني يعني بالله الله يؤمنون بالله ولا وجعل الملائكه الذين هم عند الرحمنة أو عبادة محمد ماذا؟ فالتالي هذا العالم ولكن ماذا؟ لين هذا البقاء سريعا؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام صيّة الفرس <تصفيق> قضى فصيّة الملابس كلهم أجمعهم طلع الملابسة سبحان الله هذا العالم يعني هم في هم رسل ورسل من ومن الملابسة فرس لأنهم هؤلاء ناس هؤلاء أجلحة مثل وثلاث وربعة وهم مسخرون في اهل الكون منهم من هو مكلف بالارحام ومنهم مكلف من هو مكلف بالارواح ومنهم من هو مكلف بالقطر ومنهم ومن من مكلف البحار ومنهم من مكلف بالنباتات ومنهم من مكلف بالرياح ومنهم ومنهم ومنهم سبحان الله ومنهم مكلفون بقبض الارواح ومنه سبحان الله على عوازم الملائكه ومنهم المكلف ومن الملائك. في في حضوض مجالس الذكر على المجلس نغضب الملائكه فالله الله بينه وبين حزامي ايوه كده تقول يا الله اللهم لو صليت ورب الصلاة نعم فسجد من البلاء هي بتشوف الجنون قلب الايه ان من الصلاة اا الا إبليس ليس لا إنس، وهذا بسم الملائكة حتى صح الصلاة. هو ما قال لا. إنس كان من الجن بنص ربنا. الملائكة يدخلوا من النور، والنور والبشر يدخلوا من الطين، والوالوالوال الشيطان شيطان يدخلوا، والجن يدخلوا من النار، والشيطان معناه متمرد من الجن، والشيطان من الإنس تغيير من الإنس. هذا الشيطان السياطين الإنزل هو الجن فالجن متمرد منه والكافر والعاشي والتراجع هو ايش؟ هو الشيطان هذا الميس هو أبو الجن هذا اللعين أمر بالسجود لأنه كان حاضر من البلائكة فشي له جاء الأمر الرباني للعموم فكان مجلس الحاضرين فشي له الله؟ فكل سجل هو طلع. لأنه كان يحمل الحسد, الحسد. والحسد سيتولد عنه الحكس والخطة سيكون بخطة فاكرة ضد الكلسة إن الحسد إذا, إذا لم ينسج عن هذا الحسد شيء هذا ما بني لأن الحسد قريتي إلى ذلك تقصد إيسانا ولكن إذا لم يقوم في مقصد الله في قلبك من الحسد تقول بلسائك تعمل بيدي، في يديك تسعى في رجليك تقول شد وتمث وتمشي وتمشي سبحان الله أسف بحاجة وإذا الخير الله أم رأنا تعوى ومن الشر حاسد إذا, إذا حسد إيش إذا حسد وعاسد إذا حسد أي قام وعامل في مقصد الحسن شيء قد حين ذهنك كراجة بلال أو بلال أو تلك لا استطيع اما الله هذا قصدي فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا يفعل الحب القلبي او القبض القلبي اما لا لا قدره لسانه على ذلك فكان يحب السيداعه اكثر نسائي لسانه لكن في القسمه كان يجوع كان في محابات لا يقول هذا قصدي فلا تؤاخذ كذا لجوري فالحسد القلبي ما يحرمه لكن لو قم سبب نقص هذا الحسد الشيطان تصبح انجا سبين النيسة وقص بحنزة جندي من جنود النيسة تنظر أول معصية عصي الله بها أشي يجب؟ الحسن وثم الكذب. لأن النيسة السكتة أول معصية وسبحان الله ما بيكثل في الأرض إلا ومصدره الكتر والله فالله يحكي عن قوم نوح أول تفوه من أول الرسول أوله بالحرب إلمن الله يحكي عن كل روح قال هو من الربي إني دعوت قومي فلن واستقدره. واستقدره. قوم ليلا عاد. ونهارا فلم يجزهم جهال إلا ثرارة وإني كلما دعوتهم لزاف إليهم جعلوا أصابع في أذانهم واستقشوا في يدهم ثم قال وأسر واستكبروا الصباح واستكبروا قمعا وأنعادل فالسكبارة في الأرض بغير الحق كيف لا هي فرعون هو جنوده في الأرض بغير الحق السكبار على الله ما رضي أن يفعل من الله سبحانه وتعالى العالم كله الآن من شرفه إلى ذربي السكبار على خيره ما رضي أن أن أن يسمع من الله افعل ولا يفعل يعيشوا بمنهاجنا نحن نضع قوانين تصبح لنا هذا ما يسوى؟ استجمال العرب سبردوا الله حاربوا شرع الله ما ستبقوا عربوا فقط؟ لا بل عربنا ليش؟ لأن تطبيق شرع الله سيفحهم ويبين الشفار والسلطات قد تبقوا حاربهم جيدين يفتحهم وهم لا يريدون ويريدوا الذين يتبعون الشهوات قومهم ثم شيء منهم قاموا فجاء نعم وكذلك اذا يقوم على اليهود ها افقم لما جاءكم رسول بما لا تهر وغثكم استكبرهم بطريقه زبسون وبطريقه تقولون، ويقول على المنافقين ها واذا قيل لهم تعالوا يستقبل لكم رسول الله لو خوصوا ومرقتهم يصدونه، ووهو يستكبرون ويقول عن المشركين إنهم كذبوا اذا قيل لهم لا اله إلا الله يستكبرون يستكبرون ويقول أهلنا نتارك أليسها ألي لشعر المجينة وها تارك قال الله ورهم بكل أفات أدين يسبع آيات الله عليه ثم يسرع مستكبرا كاننا نسمعها ولا كنت يسرعوا معنا يسرع الاسراء كما قلنا هو ذلك الحمار الذي يطلق يصعب على الاذان وضم يد ليطردها واللي يشئ يعمل له هذا خلي اللغه العربية ايه الاسراء والله يسبع اغلى من الشكريرين بيه في الحمير فاصرا ايش في ده هل هل ده هذا كان روح ايضا ينجح ثم يسروا مستدعيا الجاهل لا يسمعها انظر الى حاله الى منبرها مخطئ ولا يؤذي الله ايضا اذن اخواني ها؟ عمري بس كله انا شو شخلي الليل انا انا خير أنا. ليس كله انا ترحب تسقط تتسلل انا العابد انا الكريم انا الشريف انا المطيع انا ما نخير احد انا انا قال هللو فيصل وقالها فرعون في انا ربكم الاعلى انا اما ما خير من هذا الذي هو بهيم زيكم يقول فرعون فرعون زين اما ما خير نظرا فانا خير من هذا الذي هو بهيم ولا يكذب في لا يعز يمشي انا اعرف أنا اللي صار قصير أنا عوض بالله أنا ونحي وعنك أخيرا وليك أخيرا ثلاثة أخيرا وليك أخيرا أنا وليك <تصفيق> أخيرا <من> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما أحلى أنا أنا المذنين أنا العرص أغفرني يا رب أنا المحتاج إليك يا صاحبتي انا محتاج الى رحمتك وعقلك وجودك وغفرانك ما احلى هذه الكلمه انا وفي البخاري كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ذنبي هزلي وجدي وخطاي وعمدي وكل ذلك عني قد الله ما تقدم من ذنبه فسآخر ومسواه وهو أستد لنا ورسول لنا يبين لنا كيف نسير وكيف ندخل الله عز وكيف نعبر أنفسنا لابد بد لنا من شعور بأننا مقصرون وإن بردنا خطأ عذبنا نغمة ما ندري هل قبيلة هناك موانع وموانع رضع علينا عمله ما خذل الله مننا إذا اخطأنا دائما ولذلك امدح الله المؤمنين بكونهم يكثرون من الأعمال الصالحة والعبادات الناصعه والسخروبات إلا الله عز وجل ومعالا لكي يتاهلون عبدالسلام دائما وما يجبون يسون ما سوء من الطاعات وقلوبهم وجلهم خارجهم دي ما نجبون وذلك كل ما قطع أجباد العارفين إلا الجهد الخاتمة ما ندري بس ابو فجاه السابقه ما ندري في اي كتاب الان هل في كتاب السعد ولا في كتاب الاشياء لو كتب كتب دلال كتب كذا بس في بطن امي في امر الملك نفسه وشخير ساعدته ما ندري وبلاد على القبضه اذا قرش ولا عمل الفطور شفت هلك ما تعرف ليه لا هلك كده ما ندري اذا هي الاخيره نحن لا شعر ونطل ونطلق ونستدلم لله جل ouais. ما لأنها ما من جل لعن الله يطلق ما تستسلم لأنها لذيبة عنك ما هو برثة بيئة تشيك الحقيقة قل لي من انت واش كان يسلنا يا رسول أبو باطل عمر وعزمان يا رسول الله بواسط تسلوح كلنا هل نحن في كساب شعالونا بكساب نارك هكذا لا نعم بشارهم أبو باطل عمر الله بشارهم الجنة ما لا في بأحد كان يذهب يقول يا الله اكشي فيه ام انا لا يا لنرغيه انتعر وقل يا بلد اذا نعرم قد تاتي سبحان الله قد تاتي النتائج عن سلوكنا وعن اعمالنا هي التي تكشف واختنا ما ندري فرب العزة يقول هنا عن الشيطان لما قام له ابو جل يبليه لان الامر الملائكه لكي يجد قلبي الله بن ماذا فعل عن السبب وكان من الكون السبب نعم والمستكبرون الكبري منهم لله هذا منافع عز الله لان الكبر وله الكبرياء في السماوات والارض حق من الكبرياء لانه الخالق والرابع هو خالق الكون والكائنات الكون كله بيده هو العظيم هو العليم هو القدير، انت العليم انت القديم انت الخالق انت الضار انت النافع انت المعطي، انت المعيد انت المذل اذا كنت هذه الأصلاف لك لا تكون لها لكن هذه لمن؟ لله اذا لمن؟ له. ولا في الكبرياء لمن؟ الله وله الكبرياء بصماته الكبرياء الإجاري والعرض الردائي من نازعني فيهما قصمته عزبته أحد ليه نزل الله في المصحف يقول أنا إذا تجلس الجنة نقول أنا ما رفقو من عالم ولا نسيت ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحج الجنة جد النار وجنة جد معروفه في البخاري والمسيل قالت الجنة فيها ضعفاء المؤمنين ومسافينهم تستخر على النار تستخد الضعفاء والمسكين نعم والعيزام والنصيبين والنص العديدين السائحين الراجعين السجدين والنار افتخرت على الجنه قالت فيها المتكبرون والمتكبرون فيها فرعون فيه في وحرمان وشقه الرجيف اي هاي هاي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي سبحان الله فقال الله عز وجد هذه وهادة الله سبحانه وتعالى أعجل منهم وخلقه وفصلت منهم قال قال إنك النار عذابي أعجل بك من أشاء وإنك الجنة أحمده أرحم به من أشاء ولك ليكما عليا كل واحدة نشأت من الشباب النار ستب وإنما ما على الكفار كلهم يصدقون بالشمس من مشات الإسم والجن كلهم في جهنة وإشباع وما تزال تزاجعهم قال يعني شوف هل من تطلب هل من المليل هل من المليل قال ما تحبا لي حتى يدها رب العزة قدمه عليها فتقول قاقل قاقل قاقل هل تحبا ما يشبعوها <تصفيق> والجنة اللعظة والجنة يعني يدخلها المبنوه يبقى الفضارش فالضار متصلر الجنة واعز حتى يخلق الله على الأرض ما يبني يملئها سبحانه وتعالى ما يشبعها الا الأرض ايه ايه ايه ايه ايه او كل معصية وقعت في الأرض او وقعت في الكبه هي معصية ستكبه واحد قال سبحانه إلا إبليس ستكبرت وكان يمتابل بهذا السبار السبار على الله السبار على الله الذين يدعونها الطوانين ويتمعونها ويفضوا بفرع الله ومنهاد الله هالي الأرض فقصوا الكائمة من كبير من السبار والعظماء الذين تحرقوا من النار وتستخروا من ناعي نعم أبقى أنا خير هل تضغير من الكنسي؟ قال يا يا هي قال الله يا أبنيك ما منعك أن تشدد لما خلقت بيدي عندك. ما المعنى عليك والله عالب ولكن ليكشف علمك وليمكشف علمك قال لي كل الشيطان ما منعك أن تشدد لما خلقت بيدي قلنا الله عز وجل خص آتب مختفينه كما خلقه بيده ولاحظ الاعتقل ان لله يدينه الله عز وجل عن اليهود وقالت اليهود يدو الوعد المغلولة وقلت يجينه ويجينه ويجين ويجين قال بل يجانه مبسوطة ينفقه كيف يتفيد. لكن لا يدينه الله حير لنا ماندري. عند أول، عند آخر، حياة الله الله سمعوا لا كيف سمعوا ما ندري. كيف بصروا ما ندري. كيف ما ندري. فأوصى الله لمن بها ولا ندري. فكذلك هون الله يثبت لنفس يدين ما ندري. ما ندري. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام أن المقصدين على منابر الله عن يمين الرحمن وثلث يديه يمين وثلث يديه يمين لا تقل يديه يمين إذا لم يدع المد أن الله ذنب ليس له قال ليس له هو السميع الرقاب فما قاله ليس ليس كمديه شيء إذا بالسلع ولا القصر نجوى وكذلك يفتاج نعم لما خلقت بيدي ما منعك أن تجد بما خلقت بيدي أستجبرت بعضهم قال رب بيدي أجل قدراتي إذن بيدي أجل قدراتي يمكن أن تكون بقدراتي كلام هو صعب لا بمثلا في نجان بيدي نؤمن بالله يدي ما لدي بالله وببداعه لا الله ولا جاد قال استكبرت سؤال وجيه لنا للشيطان والله تكلم الشيطان لنا رفع من قدر الله تكلم معه رفع من قبل لكن الذي يرقى من قبري الطاعه لله اتباع لفرع الله الخضوع لامر الله اهذا يفرض اما كون الله تكلم مع السفر لا ما ينفعه الله تكلم مع ابليس وما نفعه وفيك ابليس الجنه نزعه نبع الجنه في الجنه غزاجه حتى الشعب المشهر المتبرد هذا ماذا؟ ليه نوصل في الجنه؟ وكان مع مع الملائكة جب جبريل وملكائه جبريل يسلون وملكائه وطوره نفع؟ والله حتى نفع أشي نفع؟ سمعنا أبعطان أبعطانا كربانا ويجنب إنما كان القلبوم يدعو لله يوظل يحتفنانا يتبس ماء واضح هذا ما يمسع الوحدة تسمع الله تفضل بشار الله، سأكون عبد لله، نسخا بشار الله، سأصدق رسول الله، سنصدق من الله، سجدي بشار الله. واحد ما في الله. إذن ما منعك أن تجدل هذا كلام الله؟ ما منعك ان تجدل ما خلقت من يديك؟ السبب أن كنت من العالين. من هذا الكلام؟ استكبرت الآن عن أمري أنفزها كان من منذ نقيداً ممن يعتبرون الأنفزة من أهل العلوم والفطحة والفطحة والفطحة ماذا عن ما شاء الله منذ نقيداً؟ هو ولا شيء تباية يعني هذا الكلام واش من في الآن تباية تباية؟ ولا تباية في يا الله يا الله هذا السؤال يقدم من كل مسكتبه كل مسكتبه اسمه هذا سؤال ايه اسمه ان كنت من العالين قال انظر الجواب جواب الوقوح صريفة اشتام الله عن وجه انا خير الوقوح انا امسى البحر انا خير, خير. كالنصة كل عام الله يقول ايه اعوذ بالله. الله لانه يلسل بجه يتعالي ويسعاده ويقول لك فقال اعوذ بالله انك تستحق وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل قياس وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل ولا الخبر كل خلف سنين منا وخلفته من تيه شوفوا هو الله الحسد من ذر الشمل العلويه العلوية التي كان من أزية سجود الملائكة الملائس الملائكة كان من آذان من ذر النصف العلوية هو نشا الحسد إن الحسد ما يخلي منامنا كل كل منا عليها حسد منة انت عارف ان المحيط الفارغ خدك شارع ده ما يعدي لي شيء من المكان دي من غير في الشيء ده فعادوا بذكرين قد خلقته من نو من طين من مين قال اننا صعب حد والله يا استاذ ايه الضغط ولكن فيه من النار ان يكون هناك افضل من اجل ان يعني هناك افضل أنا اجل من النار ان يكون هناك افضل من اجل ان في النار افضل من اجل ان يكون هناك افضل أول اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من يوضع فيها الروح على الناس هذا الله, الله. اذا لما الله أنا فدل على هذا نص قراني فضل ايه فضل الطين على الله على الله من الله وثم الحكم لا من الله ما على العبد الا ان يقول سيده وتقوى ما بك فيه وابوك يخلق ما يشاء ولو اختار هذا المبضل على القاضي في نظرين لن اختاره لا تخطر فالله هو ان يخطر ماذا لا انت عاقف لا حق لك في منافسة بمجدرة انت عاقف وانت تسفل على الحرم سنكون خطة شبانية اذا جاء الله الى جاء الله اذا جا جاء كثار الله اذا جاء منها شب الله خلاص استطرس من الارضة اذا اخذ منها اذا دل من لله حكمه على لله او من الامر لله كنت شبانية كنت ابنيس كثم جنوهي شيخي شيخ ثواني خلاص ده بالعالم كله أزالسة شائطين العالم كل شيخ ليه؟ لأنهم رفضوا أمر الله ورفضوا شرع الله ورفضوا منهاج الله وقالوا من شيء قادم وضعوا لأنفس الخطة كأنهم يخاتمون الله وكل شيء تنسى الله أنا تكين فضلت الضيل على النار ما أحسن والأحسن هو هو النار أفضل من الضيل جميلة جميلة جميلة القوانين وبأيام السعادة القرية أحد من مكتب بس المحاولة بسأل الله العظيم، يحرمك فهذا من الكفر بحيث فالعالم تجده هذا نابع عن ماذا؟ الحسد الحسد إنه الحسد كان من النعم شهر حيث لما رأيها كله في لمن؟ لأل وهو حجد وحجد وحجد قال؟ أيها جداً صعب التسليم من يقول الآراء هذه الأقراص عند الولاده حالات خرافة هذه الأقراص موجوده يعني لها فائدة حقيقية ولازم نرى أن المرأة لا يجوز لها أن الا إلا عن الدار وإلا إسلام العارفين أمرنا بأن في في الكيلو واحد في الكيلو لا ترى المسلمين من كل الشوارع عن في الكرسي في في فرنسا، في فرنسا الأول بنعمل إذا ده يقول ده ونفرصي، اترضينا على الحرم بجيالة ونفرصي هذا يعني ما انتعلم والولد الثاني متاعر هل نسألي مانيا إلا هنجرب على الدولار الصمد فتول في مصر بقى بالمداني وقوة الدولة وقوة الاقتصاد وقوة اقتراع وكثرة من عمازين يشوف كيف تفص أولا؟ إنه كتاب الثلاثية اللي عنده عشر البلاد هذا الوحيد واحد يحق واحد يحق واحد يحف واحد يحق واحد يحق واحد, يحف واحد, يحف واحد يحف هذا الخلف كذا أولا أصحاب الله اللي يعيش تابه ويجعله واحد الحلقة انت كيف تحبه لأولا؟ سناجحوا سناثروا؟ فإني مباهن بكم يا وكيام ما يجب رأس الأولاد إلا الأولاد الذين على شك ابني عباس و ابني حمر و عبدالله و وغيرهم على شك الذين يباهن رسول الله الزمازمة أما ما يجب سبود الدين و يسحك شاشون أه. ويعمل تروز و من جزة ويش هدون يتسباري برس الزمازمة هل يستمعين؟ هل ليه الله؟ لا اوه فاذا القروره راهي ديج تجسد يجوز اللي تاعها في مكتب إذا الولاد رجع ليه قول للمريض راهو ولا مريضة هو الشيء اللي عنده او اختار طبيب لهي دوره الطرق باش يتعرف يس على الخطر اللي احنا نقولوا لك فهمت الا لو كان اما اذا غاه كذا ما بقاش عنده يعني المره اللي قلت لك عندك عندك تدير مين سيقوم يسبي سيقوم تعدي هذا الشخص فجأة هو في مخسة مخسة عن السجون على فسادهم وتمشى المبلغ وتحت المبلغ والكل مستيقظ وتمشى معه وصار هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا يقول كرفت حتى وصل نصف النهار وأفضل وأرجو أن تقول لما أحبوا شعبه لديه يعني الثيام طبعا الثيام نادل الثيام نادل يلاقي بروس أدل الصين المتطوع أم يلوث ينشأ الصين ويشعب تقر يصبح الصين عنه في جيس يجلب ماذا نعم في عوض النديل في جامل وزيارتنا نحن نجينا هذا ما هلا رضوا يصاعدهم مرة يعني واحد كل مجموعة وثم هذا الطعام الطعام طعام جيد ما شاء الله إذا قال واحد أنا سعيد قال صار خالد رضي السجدة لا تقول رائد يقول أنا سعيد يا أطيب يوم مكانه هو سعيد فلدهم على سبيل التاني نسويه يقول أنا سعيد أنا سعيد فأفضل قوم إنه بس بس كم عين أخي بيفرح إذا اربع رسال وجاءت الرسالة الرسالة تنقول هو هو مو المكان اذا دليل الاداء دل على الاداء على ان الانسان يقول المستوى موظ اذا تاثر انا غير الشيخ محسن لا هاي وما وبعض ظروف الحال كان عليه الصلاه والسلام يشفى يشفى هذا المرض الى ركنه يقول هذه منتعاه هاي هذه ظروف مش هي المرض هي منتعاه اولياء الله اذا جاني فكر ما كان يشغل ثم يقول ارى اني في عمل وليس لي وقت ان اصلي فيه صلاه الضحى فهل يمكن ان اصليها في ايام راحه نعم نعم، عند الوقت يا ربا حصل بها أيام العمل من الأحسن كما يقول ذا ربا سيديا بخان والله إذا أن تصلي ثلاثة دوع هصلت بصية من ليه وإذا مقومش إليه خلص بحق هاي يوم بعد التالة الدوعات اللي عن ليه وليل اللي عن الدوعات 12 مجحب مجحب طيب، ولا أولو ولا أولو تسجع، هو لا الحيب من الليل ما تقص بيه الليل خلص بيه إذا ما كنت سلّي ما عندك الوقت لبس هذا جد هذا جد هذا جد هذا أسرع بسرعة أم كنت سلّي؟ لا أسرع بسرعة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ترى امها المشوقه في المنام بعيده عنها وهي لسنهم بزيارتها في قبرها فهم زياره المراه في المقابر الحرام اقول له الزيارة, الزيارة المقابر مشروع، وقد ركب الرجل اسمه في زياره القمور وقال الا تزوركم بزياره التوجه وكانت اول قوه قمت الواقع بها في الحديث نزحهم بالعزيز كان من في الشرط فكان من هذا الاشياء قبول فلما فكر ان تذل سفكره العقيده الاسلاميه يقول قالوا ان هي من اجياء قبول الا ضروها مثل اذا فكانت انها تذكره مقابله اولا بالدعاء مع اخوانك الموجودين وعائلتك ندعو سلام عليكم ورحمه الله وإن شاء الله يلقى فينا ذكرا نسال الله تعالى ان يعين اذهب التذكير هي من ولكنهم لم يكن هناك عبره في العبره هذه العبره من الرجل فانتم مره لانه لا يمكن ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان هذه ان تستطيع هذه تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع نجوها كانت <تصفيق> لا تكون هي متكشيفة هو في اختلاف وفي الشهاء عادة وكادة وثمرة في الدواء لا تتجعل عيونه قلت لا يعني فرور نعم قلت لهذا لا الله جوّر هذا الرحيم في, في يعني كل ولا كل شهر وكل شهر لا مرة يعني فرشور والحرام ايه أمر في العالم. أنا حاجة اللي في العجل اللي يسحقوا يعني عاقرة وحليقة في هذه الأمور في 18 رمضان وزيد من كل هذا لا لا شيء هو عين السوء لا الله سبحانه وتعالى يشكره الله على الأفضل والأفضل تبارك تبارك سبحان ربي كرسي الجنة يسبون على محمد والحمد لله رب <تصفيق> <لله. فنالله> yep. <تصفيق> العالمين. <Peach>